سورة عبسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبسة وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى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 فأَمبَّتْ نَافِيهَا حَبَّ وَعِنَبَوْ وَقَضْبَ وَزَتُونَ وَنَخْنَو وَوحَدَ إِقَغُ البَاب وَوحَدَ إِقَغُ الْ البَوْ وَفَكِهَتَ وَأَبَّ مَتَعََّكُمْ وَلَْعامِكُمْ فَإذاَا يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَضَبٌ دار هاقوها قتره اولائك هم الكفرة فجرا